كتو. 46. 46. 46. ديسكو. دا. في صالة الديسكو. في صالة الديسكو. براز بوشمو. هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ يننزا أترابلر ميم؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ ممنونيت بكل سرور بكل سرور ميزي نسل بلو كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ براز فازلا جرُّلْتُلُ عالية قليلاً أما <تصفيق> لكن الفرقة تعزف جيدا جدا لكن الفرقة تعزف جيد جدا برأيّ صقّص جلّر مسّنس؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ أيّر بو إلّك سفر؟ لا هذه هي المرة الأولى. لا هذه هي المرة الأولى. برأيّ إتش كالمدم لم أكن هنا من قبل أبداً. لم أكن هنا من قبل أبدا. هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ بالكداها سورة. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيدا وشوك بسيط هذا سهل جدا هذا سهل جدا سيزي أنا أريك أنا أريك هاير، باشك لا، في المرة القادمة لا. الأفضل في مرة أخرى بريني مبكليورسنوز؟ هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ أهد، أركدا نعم، أنتظر صديقي؟ نعم، أنتظر صديقي أوردا، أركدا جيليوريا؟ ها هو يأتي هناك، بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.